ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتقذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوفي وتذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجنع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 إلى الله، ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيبة، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعناق أزواج يزروكم في. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليه وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المسركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى جاهه ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم من العلم الضيام بينهم ولونا كلمة سبقت من ربك إلى أدنى مسمى من لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع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 حجتهم داعية عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.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 بَالِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قل لا أَسْقَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا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 انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأل استن الزيح فيضللن غواكب على ظهره ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُ مَا كَسَبَ وَيَحْقُرُ عِنْدِي كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ محيص. فما آتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقابوا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغلهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فلائكم ما عليهم من سبيل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 وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمْ أَرَ الْعَذَابَ يَقُولُنَ هَلْ لِلَّهِ مَرَّةٌ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاشِعِينَ مِنَ الْضُلْلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَهْرٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَافِرِينَ الَّذِينَ خَفِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ومن يطلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم كير فان فَمَا فما ارسلنا عليهم حفيضا ان عليك الا البلا و انما اذا اذقنا الإنسان منا رحمة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 فيوحي بِإِذْنِهِ ما يشاء إِنَّهُ علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري الكتاب ولا الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم